افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فرج والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بأس قاتلها طلُع نضيد رزق للعباد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذالك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح و أصحاب الرس وثمود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 ذلك ما كنت منه تحييد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، و جاء.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 وجاء كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفناك غطاء اكَفَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدًا الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ مَكَانُ كَفَّارٍ عَنِيدًا مَّن نَّاءَ إِلِّلْ خَيْرٍ الذي جعل مع الله الهًا آخر الذي جعل مع الله إلهًا آخر فالقيام فَالْقِيَامَةُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ إِذْ قَالَ قَرِينُهُ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا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 Telu al-Qolud ayat, sama ada saya dengan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 فَنَقْتَبُ في البلاد فَنَقْتَبُ فِي الْبِلَادِ فَنَقْتَبُ فِي الْبِلَادِ هَلْ من محيص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 إننا نحن نحيي ونموت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يصير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن مَن يخاف وعين